شبكة مزامير آل داود تقدر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين